يا <سؤال> ابن الزاود كم من كم صديق كبشر بورود إذنك في العالم كم من كم موجود في حبك هايب كم أمسل كم أمسل وفيك <تصفيق> اطناف العسلين وبك ابليس من بعد الحيلين وفيك اطمئنان من بعد الكفين يا جبل الله Amen. يا كل المرفوع راهل ابيعكوم منته موضوع روح الله المظلوم كان الرب يكون قمر النار وانتي هي ايضا من صاحب الانوار بك كل الرضا كل من الاضرر وبكثم and sure. Yeah. Uh -huh.